و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ولا ندا ولا نظير ولا شبيه له خلق الخلق بقدرته وقدر لهم آ ج ا ل ا فكلهم يتقلبون في مشيئته فما شاء لهم كان وما لم يشا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 كما صليت وباركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد صح عنه صلى الله عليه واله وسلم أ ن ه قال كلكم يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا من أ ب ى قال ومن ي أ ب ى يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من أ ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى ورضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى اثرهم إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كلام الله تعالى و أ ح س ن الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها كل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله ة وكل ل ا في النار اوصيكم إ خ و ا ن ي معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل الله أ س أ ل أ ن يرزقن ا و إ ي ا ك م تقواه في السر والعلب وصلا بما سبق و ت ك م ل ة لما نحن بصدده من هذه ا ل س ل س ل ة ا ل م ب ا ر ك ة وهي بعنوان صلاح القلب أ ص ل لصلاح البدن ولا صلاح للبدن إ ل ا لصلاح القلب وقد ب د أ ن ا هذه ا ل س ل س ل ة منذ أ ر ب ع ة أ ش ه ر على وجه التقريب وقلنا أ ن القلب المريض حتما ولا بد يظهر لمرضه أ ث ر على الجوارح ولن يستقيم للعبد جوارح الا إ ذ ا استقام قلبه ولن يستقيم قلبه إ ل ا إ ذ ا سلم من ا ل أ م ر ا ض سواء أ م ر ا ض الشهوات أ و أ م ر ا ض الشبهات أ و مرض الجهل أ و مرض الشكوك ف إ ذ ا سلم القلب من هذه ا ل أ م ر ا ض و أ ص ب ح قلبا سليما لا بد أ ن تستقيم الجوارح على شرع الله والعكس إ ذ ا وجدنا أ ن الجوارح م ت ف ل ت ة من شرع الله ب ع ي د ة عن الهدي ب ع ي د ة عن ا ل س ن ة تسير وراء ا ل أ ه و ا ء تمشي وراء المبتدع ة فهذا دليل وبرهان واضح و أ ك ي د على أ ن قلب هذه الجوارح مريض وعليل فمن أ ر ا د ا ل ا س ت ق ا م ة على الشرع ومن أ ر ا د ا ل ن ج ا ة من الدنيا والفوز ب س ع ا د ة الله عز وجل فما عليه إ ل ا أ ن يفتش عن أ م ر ا ض قلبه ويبحث عن ما فيه من دخن ويعترف ب أ ن القلب فيه وفيه وفيه ومن ثم يستعين بالله عز وجل ويعالج هذه ا ل أ م ر ا ض ت ب ق ى لما قررناه ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة وبوسائل العلاج ا ل م ش ر و ع ة تكلمنا في اللقاء الماضي عن مرض وهو سوء الظن بالبشر أ ي أن يسيء ان ل ظ أن يسيء المسلم الظن ب أ خ ي ه المسلم وقلنا أ ن هذا محرم وهو من كبائر الذنوب ولا يحل لمسلم أ ن يظن ب أ خ ي ه المسلم ظن سوء طالما أ ن القول الذي سمعه أ و الفعل الذي راه يحتمل وجها من أ و ج ه الخير حتى و إ ن كان هذا الوجه قليلا بالقياس لوجه الشر الذي يحتمله هذا القول أ و هذا الفعل واتينا ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة على ص ح ة قولنا وبعد ذلك تكلمنا عن بعض ا ل أ م ث ل ة والنماذج من سوء الظن من بعض المسلمين لبعض المسلمين وما ترتب على ذلك من شر عظيم بل كما ذكرنا ادى سوء الظن برجل من المسلمين إ ل ى انه كفر بالله عز وجل لما اساء الظن بالنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وحديثه في الصحيحين وهو ذو ا ل خ و ي س ر ه التميمي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واذا به يقسم غنائم حنين فنظر إ ل ى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وقال له اجل يا محمد إ ن هذه ق س م ة نبتوي بها وجه الله عز وجل هذا سوء ظن وسوء ظن بمن بمعصوم عصمه ربنا عز وجل من كل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة قبل وبعد البئريه ف إ ذ ا أ س ا ء الظن به فهذا بالله كفر بالله ل أ ن سوء الظن بالنبي يرجع إ ل ى سوء الظن بالله وبعد ذلك ذكرنا أ ي ض ا كثيرا من ا ل ا م ث ل ة والنماذج وقلنا عند ا ل ت ذ ق ي ر وعند التحقيق تجد أ ن ما ظنته ن ب أ خ ي ك المسلم باطل ولا يجوز اليوم إ ن شاء الله سنتكلم على عكس ما تكلمنا عنه في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة كلمنا الظن عن سوء الظن وبينا ا ل آ ث ا ر ا ل س ي ئ ة ا ل م ت ر ت ب ة على وجوده في المجتمع يؤدي إ ل ى تفرق المجتمع إ ل ى تشرذمه إ ل ى تولد الشحناء والبغضاء و ا ل إ ح ن و ا ل ح ف د والغل بين أ ف ر ا د ا ل أ م ة وهذا الذي يسعى إ ل ي ه ا ل أ ع د ا ء وهذا الذي حذرنا منه رب ا ل أ ر ض والسماء فقال عز من قائل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا فالتنازع يؤدي إ ل ى الفشل يؤدي إ ل ى الضعف يؤدي إ ل ى ا ل م ه ا ن ة يؤدي إ ل ى ا ل ظ ل يؤدي إ ل ى تكالب ا ل أ ع د ا ء علينا من كل حدب وصوب لذلك كما ذكرنا في اللقاء الماضي أ ي أم من ام ل أ من أي أم م ا ل أ م م بغض النظر عن معتقدها إ ذ ا أ ر د ت أ ن تقيس قوتها عندك عاملين من هم ش ي ثاني العامل ا ل أ و ل ق و ة و ح د ة بناء ا ل أ م ة اللي هو أ ن ا وانت والمعني ب ق و ة و ح د ة بناء ا ل أ م ة ا ل ق و ة ا ل إ ي م ا ن ي ة ابتداء وبعد ذلك ا ل ق و ة ا ل ح س ي ة المحور الثاني مدى ترابط المؤمنين بعضهم ببعض ف إ ذ ا اختل أ ح د المحورين ف ا ل ا م ة ض ع ي ف ة وهي ن ه ي ن ة و ذ ل ي ل ة و م ت آ ك ل ة من أ ع د ا ئ ه لذلك ثبت في الصحيحين من حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال مثل المؤمن للمؤمن كمثل البنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أ ص ا ب ع ه انتبه مثل المؤمن للمؤمن كمثل البنيان الظن بعضا إذا أسأت أنا بك بعضه طيب يشد أسأت و أ س أ ت بي الظن كيف يشد بعضنا بعضا يستحيل يبقى سوء الظن يؤدي إ ل ى تفكك الروابط ومن ثم إ ل ى إ ض ع ا ف ا ل أ م ة وثبت في الصحيحين أ ي ض ا من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إ ذ ا اشتكى منه عضو تداعت له سائر ا ل أ ع ض ا ء بالسهر والحمى ي ب ق المؤمنين كلهم كجسد واحد انت اشتكيت من رجلك يتالم الجسد اشتكيت من اذنك يتالم الجسد كذلك المؤمنين اذا اشتكى مؤمن ينبغي ان يتالم الجميع متى ي ت أ ت ى هذا اذا انعدم من قلوبنا وانعدم من بيننا سوء الظن بعضنا ببعض انتبهوا إ خ و ا ن ي ل أ ن من العجيب بل من أ ع ج ب العجب أ ن تجد المسلمين متنافرين متناحرين و إ ذ ا بحثت عن السبب الذي أ د ى إ ل ى ذلك كن ا ل ح ك ا ي ة سمع منه ك ل م ة ر أ ى منه فعلا وما استطاع أ ن يحملها على جانب ا ل ش ر الخيري ف أ س ا ء به الظن لذلك احنا قلنا في اللقاء الماضي انت سمعت من اخيك ك ل م ة و س أ ت ي امثله ك ث ي ر ة و ر أ ي ت منه ف ع ل ة ا ل ك ل م ة هذه او الفعلة تلك تحتمل ل ك ت خير وتحتمل شر الشرع المطهر قال لك والزمك ان احتملت ا ل ك ل م ة على جانب الخير ولو معشار ب ا ل م ئ ة يلزمك أ ن تحملها على جانب الخير يعني فيها ت س ع ة وتسعين وتسعه من عشر ب ا ل م ئ ة شر وواحد من عشر خير الشرع قال لك يجب عليك ان تحملها على جانب الخير فان حملتها على جانب الشر فانت صاحب قلب مريض مرتكب ل ك ب ي ر ة تسعى سعيا حثيثا لتفرق ا ل أ م ة وتشرذمها أ أ م ل أ ن يكون للكلام صدى في الواقع ر أ ي ت من أ خ ي ك فعله انتبهوا ما هو ذ الواقع ا الاليم اللي احنا عايشينه تشرذم وتفرق و إ ن بحثت عن ا ل أ م ر ده مر علي لم يلق علي السلام دعوته لفرح ا ب ن فلم ي أ ت ن ي مات أ ب ي فلم يعزني هلا ل س ع ل ت ه هلا ا س ت ف س ر ت منه هلا استوضحت منه ما العل وما العذر الذي حمله على أ ن يمتنع عن مجيئك أ ب د ا طالما لم ي أ ت ي خلاص اليد باليد والمس بالمس ضلال واتباع لخطوات الشيطان ي لما ر أ ي ت من أ خ ي ك ف ع ل ة برضو نفس الموضوع ت س ع ة وتسعين ب ا ل م ئ ة وتسع من ع ش ر ة تحتمل الشر وواحد من عشره ب ا ل م ئ ة خير الشرع الزمك أ ن تحملها على جانب الخير الشرع الزمك يعني واجب عيني ن عليك طيب سؤال و د ه الكثير اللي بيحصل هل أ ن ك ر أ ي ت ا ل ف ع ل ة أ و سمعت ا ل ك ل م ة ولم تستطع أ ن تحملها على محمل من م ح ا م ل الخير ودوارد و ب ك س ر ة أ ن ت معكش ليك الاحتمالين ا اثنين ليه حتى تنجو من مرض القلب ملكش ا ي الاحتمالين الاحتمال ا ل أ و ل وهو ا ل أ ر ج ح و ا ل أ و ل ى أ ن تتهم نفسك بالجهل ليه وبضيق العطن لانك لم تستطع ان تجد لها للخير محملا ذلك ت اذهب الأمر الثاني إ ل ى صاحب الشان واستوضح منه واستفتر منه, منه والا س فانت مسلم عاصم مرتكب لكبيره وهي سوء الظن نبدا ان شاء الله في موضوع اليوم وهو حسن الظن بالمسلم عناصر الموضوع العنصر ا ل أ و ل تعريف حسن الظن بالمسلم العنصر الثاني ماهي الوسائل التي يجب أ ن تتبع لكي نتربى على حسن الظن بالمسلم العنصر الثالث ما الذي يجب عليك كمسلم إ ن سمعت مسلما يسيء الظن بمسلم آ خ ر ما الذي يجب عليك العنصر الرابع وهو ا ل أ خ ي ر أ م ث ل ة ونماذج من ح ي ا ة سلفنا الصالح تدل على عظم تربيتهم وعلو قدرهم في حسن الظن بالمسلم أ ع ي ر و ن ي إ خ و ا ن ي محشر المسلمين آ ذ ا ن ا ص ا غ ي ة وقلوبا و ا ع ي ة لعل الله عز وجل ي ن ف ع ن و إ ي ا ك م بما أ ق و ل تعريف حسن الظن بالمسلم هو تغليب جانب الخير على جانب الشر فيما يحتمل الامرين معا اعيد التعريف حسن الظن بالمسلم ب ت ك ل م عن المسلم اما غير المسلم خارج عن موضوعنا لان اللي يهمنا المسلم اما عدى المسلم ان بات على ذلك فهو من كلاب جهنم فلا يعنينا بشيء تغليب جانب الخير على جانب الشر فيما يحتمل ا ل أ م ر ي ن معا شرحها ايه ر أ ي ت من مسلم فعله او سمعت منه م ق و ل ة تحتمل الخير والشر الشرع الزمك اعرف ايه معنى الزمك يعني اوجب عليه ل أ ن لما نقول أ ل ز م ك بعض الناس يستهم به لا ده لما الشرع أ ل ز م ك بحسن الظن تماما كما أ ل ز م ك ب ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وكما أ ل ز م ك بالصلوات الخمس وكما أ ل ز م ك بصوم رمضان و ب ا ل ز ك ا ة ان كنت مستطيعا وكذلك ا ل ح د لان بعض الناس بيفكر ان بعض ا ل أ و ا م ر يعني إيه ليست على نفس ا ل د ر ج ة ب أ و ا م ر أ خ ر ى و د خ ل ت في ا ل ش ر ي ع ة الزمك على سبيل ا ل ح ت م و ا ل إ ل ز ا م أ ن تحسن الظن وتغلب جانب الخير على جانب الشر طيب كيف إ خ و ا ن ي م ح ش ر المسلمين نتربى أ ن ا و أ ن ت على حسن الظن يعني إزاي كيف أ ق ا ب ل ك في الطريق وعيني في عينك وقلت لك السلام عليكم فنظرت إ ل ي و ل م ترد علي السلام تركته والقلب سليم تجاهك ازاي بتيجي أ ن ا استطيع ان نفعلها إ ن فعلناها فنحن حقا خير خلف لخير سلف أ ن ت ح س ن الظن تلتمس له العذر أ ن ت الوحد لك أ ي عذر والرجل قبلته و أ ل ق ي ت عليه السلام ونظر إ ل ي و م ل أ ع ي ن ا ه مني ولم يرد علي السلام أ ذ ك ر ه بما حدث بين عثمان بن عفان وسعد بن أ ب ي وقاص في اللقاء الماضي هوذا الواجب علينا أ ن نفعله حدث لك م ص ي ب ة وجاءك أ ه ل البلد جميعهم إ ل ا رجل واحد فقابلته إ ن كان القلب سليما تجاهه وما غضبت عليه وما أ س ا ت به الظن فنعم المسلم أمن. وإن كانت الثانية ان و إ ن كانت ا ل ث ا ن ي ة اعلم أ ن القلب مريض ولعلكم تذكرون إ خ و ا ن ي في أ و ل لقاء في هذه ا ل س ل س ل ة منذ أ ر ب ع ة أ ش ه ر تقريبا قلت لكم يا إ خ و ا ن ا إ ن أ ر د ن ا أ ن نستفيد من هذه ا ل س ل س ل ة وننتفع بها حق الانتفاع يجب على كل مسلم أ ن يكون صادقا مع نفسه يعني مفيش ا داعي للمغالطه ة بس يعني إيه؟ يعني كل واحد يعرف نفسه كل واحد عرف ا ان القلب سليم ولا مريض ا ل م غ ا ل ط ة لن ت أ ت ي بثمار ب ل ت أ ت ي ب أ ض ر ا ر وانتبهوا إ خ و ا ن ي واسمعوها مني لا تغتر بثناء الناس عليك ولا تغتر بمدح الخلق لك والله يجاملوك ويداهنوك وما عندهم م ر ؤ ء ه ولا م ص د ق ي ة ولا ر ج و ل ة أ ن يواجهوك بخطئك فاترك الناس جانبا وصدق من قال ارضى بالله صاحبا وظر الخلق جانبا جرب الناس تجدهم عقاربا الا ر ب ا ل ب جانبا ما رحم ب ا إلا ربك اعيد كيف أ ت ر ب ى أ ن ا و أ ن ت على حسن الظن بالمسلم الجواب عن طريق ثلاث محاور المحور ا ل أ و ل أ ن ا ل أ ص ل في أ ي مسلم ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ب ر ا ء ة من كل عيب ا ل أ ص ل في كل مسلم ا ل ا س ت ق ا م ة والبراءه من كل عيب فمن أ ر ا د أ ن يخرج المسلم عن هذا ا ل أ ص ل يلزمه الدليل الشرعي أ و ض ح ه شويه هذا لك مثال يتضح لك ا ل أ م ر كلنا كدا عارفين ا ل ق ع د ة ا ل ش ر ع ي ة التي لا تنخرم وهي اليمين على ا ل م د ع ي ا ل ب ي ن ة على المدعي واليمين على من أ ن ك ر دي حديث عند ا ل ت ر م ز ي وقعده عند ا ل أ ص ل ي ي ن ا ل ب ي ن على المدعي يعني إ ي ه يعني أ ن ت ادعيت علي كذا أ ق و ل لك هل ا ا ت بين ولابد أ ن تكون البينه اقوى من ا ل أ ص ل ف إ ن كانت أ ق ل من ا ل أ ص ل لا ي ت ق ب ل ولا يعول ع ل ي ه ف أ ن ت طيب عجزت عن البينه يبقى خلاص يلزمني اليمين كذلك ا ل أ ص ل في المسلم ا ل ا س ت ق ا م ة فمن اتهم مسلما يلزمه الدليل يقول لك يا أ خ ي الدليل مرضت فلم يعودوني طيب سقطت يا أخي يبقى البينة يبقى يبقى في به ما علا أسألتظمنا الأصل الاستقامة والبراءة أنت مسلم عنده عذر عيب كل من حتى كل حتى ياتي الدليل على غير ذلك ما ص ح ة هذا الكلام يعني أ ن ا جبت الكلام دا منين اللي هو ا ل أ ص ل في كل مسلم ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ض ر ا ء من كل عين إلا إذا أتى الا ق عن ه ذ اذا ل ل الله ل أ ص اسمعوا إخواني بارك الله فيكم ه ه ل ق ص ة اتى ل الغريبة ل ع ج ي ب ة ا ي هدثت ع ل عهد ن ب ي ن ا ص ل ى وسلم و ن ز ل ف ي ه ا ا ل ق ر آ ن ا ل ق ص ص ة أ ل ه ا في ا ل ص ح ح ي ي ن من حديث ابن عباس ورواها ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده من حديث عبد الله بن حضرد ا ل أ س ل م ي و أ ذ ك ر لكم ر و ا ي ة ا ل إ م ا م أ ح م د ل أ ن ه ا أ ط و ل من ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ي يقول عبد الله بن حضرد ا ل أ س ل م ي بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في نفر إ ل ى إ ض م إضم وادي من أ و د ي ة م ك ة فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل واحد اسمه عبد الله ا بن حضره ا ل أ س ل م ي في س ر ي ة إ ل ى مكان يسمى إ ض م يقول عبد الله فخرجت ومعي أ ب و الحارس ق ت ا د ا بن دعامه ومعي أ ي ض ا محلم ا بن جسامه خرجوا ك ل ه م م ع ه م ناس ا ن ي ن بس عبد الله ا بن حضره نقل ا ث ن ي ن دولت لانهم كانوا م ش ي مع بعضهم يقول فلما وصلنا إ ل ى إ ض م اللي هو اسم الوادي خارجين طبعا في س ر ي ة بتكليف من النبي صلى الله عليه وهم س ل م و قاعدين عند إ ض م مر عليهم رجل يسمى عامر بن عبد الله ا ل أ ش ج ع ي يبقى عندنا أ ر ب ع ه ش خ ا ص د ل ت عبد الله بن ح ض ر ت وابو الحارث ق ت ا د ة ومحلم بن ج س ا م ة الرابع بتاعهم مر عليهم ع ا م ل ابن عبدالله ا ل أ ش ج ع ي عبدالله ب ن حضر بيقول ايه فمر علينا وهو على قعود ل ه و ومعه متيع ووطب من ل ب ن يعني لك على جمل ومعه ش و ي ة يعني متاع صغير ووطب من ل ب ن يعني ج ر ك من ل ب ن يقول فلما مر علينا قال السلام عليك كويس قال ا ا ل ل س محلم عليكم م ا بن ج ث ا م ة كان بينه وبين عامر م ش ك ل ة من زمان وعامر بن عبدالله ا ل أ ش ج ع ي كان لا يعلم أ ح د ب إ س ل ا م ه فلما قال لهم السلام عليكم شوف ا ل ل ه حصل ايه أ م محلم ا بن ج ث ا م ة قال لك لا ده لازم أ ق ت ل ه ده راج الكافر غير المن على فقال له عبد الله بن حضره و أ ب و قتاده الحارس يا, محل يا محلم الرجل أ ل ق ى عليك السلام قال لك لا ما أ ل ق ى علينا السلام إ الا منا خوفا منا فلحق به محلم بن ج س ا م ه فقتله و أ خ ذ بعيره م ورجعوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم واضحك كده يبقى عامر بن عبد الله ا ل أ ش ج ع ي الرجل ده بنقول عليه م ص ط و ر الحال م ص ط و ر الحال يعني م س ط ا ل أ ص ل في ا ل ا س ت ق ا م مره على ج م ا ع ة قال لهم السلام ع ل ي ك ب أ ي حق تجزم ب أ ن ه كافر الرجل قال لك السلام ع ل ي ك ودي شعيره من شعائر ا ل إ س ل ا م ما الدليل الشرعي عندك حتى تثبت له حكم الكفر وتقتله هنا ا ل إ ش ك ا ل رجل مسلم تكلم بكلم ا ل ك ل م ة تحتمل الخير والشر كذلك ك ل م ة عامر بن عبد الله ا ل أ ش ج ع ي فعلا تحتمل أ ن ه قالها ل أ ن ه مسلم حق وتحتمل الجانب ا ل آ خ ر أ ن ه قالها خوفا من السيف وخوفا منهم وهو مازال على الشرك والكفر طيب الشغلانه دي بقى من اللي يعرفه الله عز وجل ل أ ن ه ا في القلب يبقى لا يحل لك أ ن تحكم على الظاهر بغير ما أ م ا أ ر ا د الظاهر لذلك رجل ع ا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم و أ ع ل م و ه بما حدث حدث كيت وكيت وكيت اسمعوا كذا الله يبارك فيكم ماذا أ ن ز ل ربنا في هذه الواقعه قال عز من قائل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن أ ل ق ى إ ل ي ك م السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا فعند الله مغانم ك ث ي ر ة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إ ن الله كان بما تعملون خطيرا واضحه يا اخوانا يبقى ا ل أ ص ل في المسلم الايه ا ل ا س ت ق ا م ة يبقى أ خ ي محمد مر علي لم يلق علي السلام خلاص يا أ خ ي لعله معذور لعله لما مر علي كان م ج غ و ل في ح ا ج ة استحوذت على تفكيره إ ن أ ح س ن ت به الظن ف أ ن ا رجل سليم القلب أ س ع ت به الظن فهذا الرجل مريض القلب وهذا الذي يجب أ ن نفطر وننتبه اليه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا ضربتم في سبيل الله خرجتم فتبينوا انظر ولا تقولوا لمن أ ل ق ى إ ل ي ك م السلام لست مؤمنا دليلك إ ي ه دليل انه هو أ ل ه خ ي ف من السيف ما الذي أ خ ب ر ك أ ط ل ع ت الغيب أ م اتخذت عند الله عهدا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا يب أ ن ت ام ربنا كشف أ م ر ك ما أ ر د ت إ ل ا متاعه وقعوده أ م ا حب ان هو كافر لا أ ن ت كده لبست ع ب ا ء ة الدين وما ابتغيت الدين بل ابتغيت المنصب و ا ل ر ف ع ة ونقول ما قاله المتقدمون من أ ه ل العلم من لبس ع ب ا ء ة الدين يبتغي غير الدين س ي خ ز ى في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ه الا أ ن يتوب ومن تاب تاب الله عليه و ايضا ا أخواننا الأمر الأولاني العصف المسلم والبراءة من يبقى عين ي استقامة كل دليل آ خ ر على ص ح ة ما ذكرنا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وكان في البعث أ س ا م ة بن زيد يقول أ س ا م ة ف ل م اذا بدأ القتال إ برجل من المشركين لا يدع لنا ش ا ذ ة ولا ف ا ذ ة إ ل ا قضى عليه واحد من المشركين في ا ل س ر ي ة مفيش ا ولا واحد مسلم و ي ق ف أ ب ا ر يقول أ س ا م ة إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقتل أ ح د ا قتله يقول أ س ا م ه بن زيد فتربصت به وتمكنت منه فلما علوته بالسيف قال لا إ ل ه إ ل ا الله اسامه عمل ايه قال لك لا لا لا س ب ك من هيعملها علي ما قالها إ ل ا خوفا من السيف يقول أ س ا م ه فضربته فقطعته نصفين ق ت ل و ماشي ربع ا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انظر أ خ ي المسلم ا ل ل ه يا اخوانا ن اللسان يقعد يفكر ويتدبر ملقتش علاج للزخم اللي احنا فيه أ ق و ى من ط ه ر ة القلب ط ه ر ة القلوب إ ن شاء الله سيتولان علام الغيوب سبحانه وتعالى فرجع أ س ا م ه بن زيد النبي سلام فقال له النبي سلام أ ق ت ل ت ه بعد أ ن قال لا إ ل ه إ ل ا الله فقال أ س ا م ة يا رسول الله إ ن م ا قالها خوفا من السيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا ل شققت عن قلبه واضح يا ا ن هلا ل شققت عن قلبه ده مشكله وبس ده ا ل ر و ا ي ة بتقول فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب أ س ا م ة ويقول له وما تفعل بلا اله الا الله يوم القيامة حتى قال أ س ا م ة ليتني ما أ س ل م ت إ ل ا في هذا اليوم من خ ط و ر ة ما فعل يبقى ا ل أ ص ل في المسلم ا ل ا س ت ق ا م ة والبراءه من كل عيب يبقى مسلم ربنا عز وجل أ ن ع م عليه بالمال لم ا تقول اكتسبه من حرام وتسيء به الظن لم ا تقول هذا طلعت الغي أ م اتخذت عند الله عهدا وربنا عز وجل هو القائل يرزق من يشاء بغير حساب ما الذي حملك على هذا اخذرك مرض قلبك واحد ربنا من عليه وركب س ي ا ر ة حديثه او بنى بيتا عظيما واحب د لك أ و وسع الله عليه من متاع الدنيا بسيبه الظن ن ي وقبل ك ن ق و ل لك هذا يفعل ويفعل ب ويفعل ب ويفعل ب لا يا اخوي أ ب ش ر ب أ ن القلب عندك ممتلئ بسوء الظن وبالحقد وبالغل وبالحسد لابد أ ن نواجهك بهذا ولا نداهنك ولا نجاملك حتى تفيق من غفوتك ا قبل فوات الاوان أ و ل م ح ر ل ث ا ي الذي من خلاله نتربى أ ن ا و أ ن ت على حسن الظن أ ر ج و التركيز و ا ل ه ر م ه تطلع ب ا ل م و ع ظ ة ب م ع ل و م ة و ا ح د ة وتعملها مكسب كبير يعني أ ر ج و الا يكون الكلام ت أ ث ي ر وقتي لا دا نريد نخرج في الشارع نطبق الكلام ده يحسن الظن بعضنا ببعض ا ل أ ص ل ا ل ث ا ن ي أ و المحور الثاني وهو كما تحب الا يساء بك الظن فلا تسيء الظن باحد وكما تحب ان يحسن بك الظن فاحسن الظن في كل أحد د و ب ه احد دية يخالب فيه أي واحد فينا عاقل عنده مسكة من عقل آه ما يحبش حد يسيء واحد عاقل ما عقل الظن لذلك عنده بيه حد من مسكة تم غيرك زيك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا المحور في حديث واحد ففي الصحيحين من حديث أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم ل احدكم يؤمن أ حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه انتبهوا لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه و أ س ت ب ي ح ك م عذرا س أ خ ر ج قليلا عند هذا الحديث ب ا ل ذ ا ت ليه ل أ ن ممكن البعض يخطئ في الفهم فلزاما علي أ ن أ و ض ح الحديث ب يقول إ ي ه لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب ل ن ف س ه يعني اللي ب ح ب لي أ ح ب ل أ خ ي عبد السميع و ح ب ل أ خ ي عائشه ه ا ل و ا ج ب علي كده طيب نريد منك أ ن ا ب س أ ل نفسي نريد منك توضيحا بناء على هذا الحديث كيف بك السؤال لي أ ن ا أ ا م ي ن ا يعني تتكلم عن ا ل م ب ت د ع ة وتحذر منهم وتتكلم فيهم بكل سوء ازاي اتقبل على نفسي ان يتكلم فيك احد بهذا اقول لك لا م انتبه بتتكلم ليه اقول لك انتبه الله يبارك فيك وركز معاي في ب و ذ ي ة د ي في واحد اسمه ابو صالح الفراء جلس م ر ة مع يوسف ا بن أ ص ب ا ط فهم قاعدين أ ب و صالح الفراء ذكر شيئا من الفتن وقع فيها رجل يسمى وكيع كويس فيوسف ا بن أ ص ب ا ط نال من وكيع و قال, قال هذا يشبه أ س ت ا ذ ه الحسن ا بن صالح و وكيع والحسن بن صالح من القرن الثالث الهجري كانوا يرون الخروج على أ ئ م ة الظلم والجور ودي بدعه واللي يفعلها يبقى مبتدع ف أ ب و صالح الفراء ذكر الموضوع امامي يوسف بن أ ص ب اسباط ط ف ي و ف ن أ ص ب ا ت ك ل م في الرجل الاثنين ف أ ب و صالح الفراء قال له يا إ م ا م أ م ا تخاف أ ن تكون غ ي ب ة مش خايف تكون غ ي ب ة شوف ارض يسكننا ازباط قال له ولم ا يا أحمق م ل احمق ا يا أ أ ن ا خير لهؤلاء من آ ب ا ئ ه م و أ م ه ا ت ه م أ ن ا أ ن ه ى الناس أ ن يفعلوا بفعلهم حتى لا تتبعهم أ و ز ا ر ه م أ و ض ح يعني مثلا لما واحد ي س أ ل ن ي اقول لي فلان وفلان أ ق و ل له مبتدع ضال حرض الناس على الخروج و أ ف س د البلاد والعباد تبدي غيبه لا ده انا بقولك أ ح ذ ر ك عشان ما تتبعوش يؤم أ و ز ا ر و تزيد ل أ ن ك اتبعته على الباطل هذه معنى ا ل ك ل م لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه يبقى كما تحب أ ن لا يسعدك الظن فلا تسيء الظن كما تحب أ ن يحسن بك الظن ف أ ح س ن الناس الظن المحور الثالث وهو ا ل أ خ ي ر من المحاور ا ل ث ل ا ث ة التي من خلالها يتربى المسلم على معلم حسن الظن هو أ ن يعلم المسلم علم يقين أ ن ه إ ن أ س ا ء الظن فهو صاحب قلب مريض اعرف دي بس يعني إ ي ه خلاص في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في ا ل م د ي ن ة لنغرينك بهم ثم لا يداورونك فيها إ ل ا قليلا م ن ع و ن ي ن أ ي ن م ا ث ق ف و ا أ خ ذ و ا وقتلوا ت ق ت ي ل يبقى يعلم المسلم انه صاحب قلب مريض يبقى من خلال المحاور ا ل ث ل ا ث ة أ س ر د ه ا ص ر د ا يتربى المسلم على حسن الظن ا ل أ ص ل في كل مسلم ا ل ا س ت ق ا م ة والبراءه من كل عين المحور الثاني كما تحب أ ن لا يساء بك الظن فلا تسيء الظن ب أ ح د كما تحب أ ن يحسن الناس بك الظن ف أ ح س ن الظن في كل مسلم المحور الثالث ليعلم من يسيء الظن أ ن ه د ي ن اضلاعه قلب مريض و ا ل خ ط و ر ة ف ي ن بقى ان ل خ ط و ر ة ف ي يا أخوانا إن صاحب القلب المريض إ ن لم يعالج مرض القلب وتعلم فيزداد المرض مرضا تبغو ا ا ص ح القلب المريض إن لم يعالج مرض قلبه وبدأ يتعلم سيزداد المرض مرضا لم قلبه يتعلم وبدأ مرض إن ت العمل ينقي القلب أ و ل ا من ا ل أ م ر ا ض ثم يتعلم كده سيسلم قلبه ويفوز إ ن شاء الله ب ا ل س ع ا د ة في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة أسأل ل ل ا ه تبارك وتعالى تسمعون وأستغفر بالله به هداية الرشاد ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله أذكركم ولكم ولكم أقول وأعوذ العظيم لي لي أن الحمد لله و الله الله ل العنصر الثالث في هذه ا ل م و ع ظ ة ما الواجب على كل مسلم حينما يسمع مسلما يسيء الظن بمسلم سؤال ثان ي ما الواجب على المسلم حينما يسمع مسلما يسيء الظن بمسلم الواجب عليه أ ن ينبه أ خ ا ه إ ل ى أ ن ه ارتكب كبيرا من الكبائر ويرد عرض أ خ ي ه المسلم ما استطاع إ ل ى ذلك سبيلا ل د ل ي ل على ذلك أ ي الدليل على ص ح ة كلامنا ما ثبت في الصحيحين من حديث عتبان ا بن مالك صحابي شهد بدرا يقول هذا الرجل كنت أ ص ل ي ببني سالم وكان بيني وبينهم واد يحول بيني وبينهم عند نزول المطر يقول فلما كبر سني و أ ن ك ر ت بصري يعني معنتش شوف كويس ذهبت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت ل رسول الله ان بيني وبين ديار بني سالم واد يشق علي أ ن أ ت ج ا و ز ه وقد أ ن ك ر ت بصري ه ل أ ت ي ت ن ي في بيتي تصلي لي فيه أ ت خ ذ ه مصلا لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ف ع ل ه ج ي ل ك يبقى عدبان ا بن مالك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يصلي في مكان معين عدبان ا بن مالك تبركا بالمكان يتخذه مصلا يصلي يقول عدبان وفي اليوم الثاني مع ضوحى النهار إذا من بكر فيه يقول ف أ ر س د ت ه إ ل ى المكان فصلى ثم جلس فعلم أ ه ل الدار ك ل م ة الدار لما تيجي في الصدر المتقدم معناها الحي مش الدار اللي هي ا ل ب ي ث يعني لا الدار يقول فعلم أ ه ل الدار فثاب ناس كثيرون إ ل ى البيت وجلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اصحابك كلهم ا ت ج م ع و ا عدد كبير ش و ب و ا ل ل ي حصل ايه فقام رجل من الحاضرين وقال ما فعل مالك ابن الدخشم أو الدخشن بالميمه او النون يعني ب و اخبر د بقول باللغة إيه يعني باللغة بتاعتنا كده أ ملك ا ابن الدخشم إيه ماذا ش ا ي ف وين فقام واحد من ا ل ح ض ر ي ن قال ذاك عدو الله منافق من ا لاي احد او سامع فقال النبي صل... الصحابه ن ب ي الك ا ل م د ي ما هو ما يقولهاش كده وقبل ما اقول إ ي ا ك ثم إ ي ا ك تحذير ب ل غ ة ا ل س ي ا س ة شديد لك إ ي ا ك أ ن تسيء الظن بصحابي ل أ ن ربنا قدر في ا ل أ ز ل أ ن يصدر من ا ل ص ح ا ب ة بعض ا ل أ ش ي ا ء عشان نتعلم يعني في صحابي ز ن ه اه اياك أ ن يكون ربنا عصمك و أ س أ ل ا أ ل ن يعصمنا و إ ي ا ك م من كل ر ذ ي ل ة تقول انك ت ح س ن من ا ل ص ح ا ب ة اوعى ل أ ن شرف ا ل ص ح ب ة لا يعادله ط ع م ل ل ط ع ا ما ض ي ع ش ولكن ت ك و ربنا قضى عشان نتعلم ا ل ص ح ا ب ة لما قال عن ملك ابن الدخشن ذاك عدو الله منافق له كان م ل ك ابن الدخشن هذا لا يحلو له الجلوس إ ل ا مع أ ه ل النفاق دي ا ل م ش ك ل ة عنده يعني كان دائما إ ي ه ي ع د معهم كتير وده غلط فلما قال ر ج ل ما فعل مالك ابن الدخشم قال ذاك عدو الله منافق انظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك أ م ا تراه قال لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله مخلصا من قلبه يبقى لا تقل ذلك يبقى أ ن ا سمعت مسلم يسيء الظن ب و مسلم أ و لاتق الله ربك من الكبير الراجل ما علمنا عنه إلا خير إيه كلمه ذ ا انت كبيرا من بترتكبت ك ب ي ر الراجل ا علمنا ع ن إ لعله ا خير ل و ايه إيه لعله كلمة دليل على الجهل المركب وعلى ضيق العظم في التماس ا ل أ ع ض ا ء الدليل الثاني في الصحيحين من حديث كعب بن مالك وهو يحدث عن تخلفه عن النبي السلامة مالك يقول في غزوة تبوك كعب بن مالك فما ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلت ابوك كعب بن مالك سيد ومن الناس اللي تغيب تنعرف فافتبوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال لهم ما فعل كعب بن مالك يعني هو فين طب ما خرجش م ع ن ا ليه يقول كعب فقام رجل من بني س ل م ة وقال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه يعني ايه يعني معناها كده رجل مش بتاع جهاد رجل بتاع اعاد في البيت حبسه برداه والنظر في عطفيه فقام معاذ بن جبل وقال بئس ما قل والله يا رسول الله ما علمنا عنه إ ل ا خيرا ده اللي ع ا ز ي ن ت ع ل م ه تعلمون اخواني إ عدم الرد على المخالف وعدم تبيين العيوب له يجعل المجتمع يغص بالمنكرات وبالمعاصي يبقى أ ن ت جلست في مجلس راح تعمله فلان ا لفلان ماله ما عدش ي ل م ع ل حد السلام والعد يحضر لحد ما عدش حد في الدماغ ه ما هو الواجب عليك انظر معاذ بن جبل قال بئس ما ق ل والله يا رسول الله ما علمنا عنه إ ل ا خيرا يبقى الواجب علي حينما أ س م ع مسلما يسيء الظن بمسلم أ ن أ ر د و أ ن أ د ا ف ع ولكن الدفاع والرب يكون بالضوابط و ب ا ل أ ص و ل ا ل ش ر ع ي ة اخواني مع شر المسلمين العنصر الخامس وبه أ خ ت م هذه ا ل م و ع ظ ة أ م ث ل ة ونماذج من ح ي ا ة السلف الصالح ظهرت في سلوكهم لما تربوا على حسن الظن أشان تظهر تظهر أقدر أحكم شريعة زيما معالم التربية الإسلام إزاي خلال المجتمع خلال الناس خلال التصرفات المجتمع بنقول من من من كده سلوك ده إيه تظهر تظهر بعضهم حتى في في مع بعض أقول متربي ولا مجتمع ف ا خ د ا ل ت ر ب ي ة من خلال السلوك نجد الغش والتدليس والكذب وسوء الظن المجتمع واقع شئت أ م ا بيت نجد حسن الظن والتناس ا ل أ ع ذ ا ر و ا ل م ح ب ة والالفه والوئام والتناصح مجتمع متربي وسيرفعه الله المثال ا ل أ و ل يا اخوانا ن و ر ك ز و ا معايا جيدا فيه كما قلت لكم الناس لو تربوا على حسن الظن أ ي منظر بيشوفه و أ ي فعل بيشوفه ب ي ب د أ يشوف له محمل من محمل الخير ملقاش بيسكت كأنه ما القاش بيسكت ك أ ن ه ما ر أ ى وما سمع طيب ما استطاع أ ن يتحمل يستوضح من صاحبه المثال ا ل أ و ل في غ ز و ة ا ل م ر ي س ي ة اللي المصطلق هي بني المصطلق. حدث أ م ر تخلفت عائشه عن الجيش فرجعت فلم تجد أ ح د ا من الجيش ف م ك ت ت مكانه بالليل وكان صفوان بن المعطل السلمي الزكواني كان من عدته ب ي ت أ خ ر آ خ ر الجيش فلما ت أ خ ر و ج ي ه يمشي الروايه بتقول وجد سوادا على ا ل أ ر ض سواد و ح د ة ل ف س السواد يقول فاقترب منها كانت ن ا ئ م ة تقول ع ا ئ ش ة فعرفني لما راني وكان يراني قبل الحجاب ركزوا يبقى قبل الحجاب ما ينزل كانت النساء ليوطن ا وجوههن ف ع ا ئ ش ة من ضمن الناس اللي كانت مشكله ي ه ا أ ي و ا ح د ة فصفوان بن المعطل شف أ ك ث ر من م ر ة ت ع ر ف تبقيه الحجاب خلاص بعد شيء يشف فلما نامت شيء طبيعي عند ا ل م ر أ ة ن ا م ينكشف شيء من بدنها فراها صفوان بن المعطل ر و ا ي ة بتقول إيه فلما راني رجع وقال إ ن لله و إ ن إ ل ي ه راجعون ض ع ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ض ع ي ن ة هي ا ل م ر أ ة ا ل م س ا ف ر ة تقول عائشه فاستيقظت على استرجاعه فخمرت وجهي بجلبابي فوالله ما كلمني ولا كلمته كويس ط ب الجيش مش تقول ع ا ئ ش ة ايه فاقترب واناخ راحلته ثم ابتعد عني حتى ركبت ثم اتى فاقامها واخذ ب ذ م ا م ه ا حتى الحقني بالجيش دخلوا الجيش امتي الروايه بتقول في نحر ا ل ظ ه ي ر ة يعني بلغة العم في عز الظهر ا ل ص ح ا ب ة معظمهم لقى المنظر مين عائشه ر ج ب ة على الجمل م س ت ت ر ة ومن لسحب الجمل صفوان بن ا ل م ع ط ل السلمي الزكواني طيب هنا بقى اللي ع ا و ز ة اهمس في اذنك به ما يحدث في القلب عند ر ؤ ي ة أ ي حدث هو ده بقى ع ل ا م ة ص ح ة القلب ومرضه ونصحه من أ خ ي ك خدها على م ا نفسك و إ ن عرفت أ ن القلب مريض فاحمد الله وماتقولش ا لحد ومافيش داعي أ ن نجذب على أ ن ف س ن ا أ و نداهن أ ن ف س ن ا ما فيش داعي فيش اللي شاف المنظر مين كثير من ا ل ص ح ا ب منهم مين بقى عبد الله بن سلول شاف المنظر ده طبعا عبد الله بن سلول الله لا يريك قلبه مش م ل ا ن مرض هو المرض بعيد عنه فقال عبد الله بن سلول لما راها والله ما نجت منه وما نجا منها ده ك ل م ة ا ل ا خ ما قالش ده كده طيب يا خبيث القلب يا س ي ء ا ل ط و ي ة يا صاحب النفس ا ل أ م ب ا ر ة أ م ا وجدت لهذا الفعل محملا على م ح ا م ل الخير ما وجدتش لم ا مليء القلب بالمرض م لذلك ي ء يا اخي انت ممكن تجد أ ي واحد على فعله ولكن الفعله لا تجوز شرعا ولكن لعله أ ل ج أ إ ل ي ه ا أ و اضطر إ ل ي ه ا فيجب عليك أ ن تحسن بها ل ظ ن فقال عبد الله بن سلول والله ما نجت منه وما ن ج ى منها طيب وحصل اللي حصل اللي حصل ايه بان انا ب س ت ش ه د به صحابي اسمه خالد بن زيد المشهور ب أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر قعد مع م ر ا ت ه في يوم بعدما الخبر اتشر في ا ل م د ي ن ة فقالت له يا أ ب ا أ ي و ب اما سمعت ما يقول النسر عائشه قال لها نعم ووالله ان هذا هو الافك بعينه فقال لها يا أ م أ ي و ب انتبه وركز م ع ي أ ك ن ت تفعلينه يعني أ ن ت تعملين ا ل ع م ل السدغيت اللي هي الفجور أ ك ن ت تفعلينه قالت لا والله يا أ ب ا أ ي و ب قال إ ن ع ا ئ ش ة أ ط ه ر منك واضحت انظر بقى رد ا ل ق ر آ ن على فعل أ ب ي أ ي و ب ف أ ن ز ل الله عز وجل قوله لولا إ ذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا وقالوا هذا إ ف ك مبين قبل أ ن تسيء الظن ب أ ح د ا س أ ل نفسك كده أ ك ن ت تفعلهم الجواب طبعا لا من تحب تاع الصغير أ خ و ك أ و ل ى منك انتبه و الله ا يبارك فيكم بحس ي ع ن ي ا نعيش محترمين مع بعض ليس ث م داع لسوء الظن المثال الثاني وبه اختم الكلام الامام الشافعي ر ح م ة الله عليه مولود س ن ة 150 ه ج ر ي ة ومتوفى في س ن ة 204 ه ج ر ي ة خير ثناء على الشافعي ان تقول الشافعي بتقول شغير كده اسمه ي ك ف ا ل إ م ا م الشافعي مرض عيد وكان طريح ا ل ف ر ش في البيت دخل عليه تلميذ الربيع ا بن سليمان المرادي دخل يزور تلميذ دخل يزور شيخه فطبعا ش ي خ ه ل ا عمال يدعيله شيخه الله يجعله سبب ل ي أ خ ذ بيده إ ل ى ا ل ج ن ة فمن ج م ل ة الدعاء د ع و ة دعا بها الربيع بس ماخدش غلو م ن ه قال ايه بعد ان دعا بالدعاء ا ل م أ ط و ش شفاك الله و ع ف ا ك الى غير ذلك قال له يا امام قوى الله ضعفك قوى الله ضعفك يا امام قال لا ده كلمه لا تقلش خالص كلمه مش بس ضعفك يعني مرضك يبقى قوى الله مرضك يعني معناها ربنا يزود عليك المرض ده معنهاش غير كده قال له قوى الله ضعفك يا امام شوف الشافعي ا ل إ م ا م قال يا ربيع قال له نعم يا امام قال ل والله قوى ض ع ف يا لقتلني إ امام قال والله يا إ ما قصدت ذلك شوف مع ر ض ي الشافعي قال يا ربيع والله لو شاتمتني صراحا لعلمت أ ن ك لم تقصد وتحط دي أ م ث ل ة من بشر مش من ملايك الشافعي بشر والربيع بن س ل م ا ن بشر و ا ب ي و ب الاصلي بشر و م ر ا ه بشر انتبهوا نحسن الظن ببعضنا وان صدرت من أ ح د ن ا ك ل م ة حملها على محامل الخير عجزت لجهلك المبكر أ و لضيق عطبك ك أ ن ك ما سمعتها ك أ ن ك ما ر أ ي ت ه ا قال يا ربيع والله لو شاتمتني صراحا لعلمت أ ن ك لم تقصد إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين أ ا م ل وكل أ م ل في الله أ و ل ا ثم فيكم أ ن يكون للكلام ت أ ث ي ر في سلوكنا و ن ب د أ نتعود ونرب أ ن ف س ن ا على حسن الظن بعضنا ببعض طيب تربينا هذه ا ل أ ل ف ه ت ي ي ج و ا ل م ح ب ة والوئام و س ي ح ر م من بيننا الحقد والغل والحسد والغش م ا ذ ه كلها أ م ر ا ض و س ي أ ت ي شرحها تباعا نريد أ ن نطهر قلوبنا حتى تسلم ونكون من أ ص ح ا ب القلوب ا ل س ل ي م ة الذي قال فيها ربنا عز وجل إ ل ا من أ ط ى الله بقلب سليم ف إ ن فعلنا ذلك فالله عز وجل بر ا ل رحيم سبحانه و تواب ع ا ل ى ت ا ل رحيم رؤوف بنا عز وجل يصلح أ ح و ا ل ن ا ويبدلها من خوف إ ل ى أ م ن ومن فقر إ ل ى غنى ومن د ل إ ل ى ع ز ة و إ ل ا فقد قال وقوله الحق إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب أ ن ف س ه م و إ ذ ا أ ر ا د الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال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 غ اللهم ن م ا ا رددته ن ص ر ا ل إ س ل ا م واعز المسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين اللهم وفق ولاه أ م و ر ن ا إ ل ى ما تحبه وترضاه اللهم وفق ولاه أ م و ر ن ا إ ل ى ما تحبه وترضاه اللهم وفق ولاه أ م و ر ن ا إ ل ى ما تحبه وترضاه اللهم من أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير ومن أ ر ا د ن ا و ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذ أ خ ذ عزيز مقتدر إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين اعلموا أ ن الله تبارك وتعالى أ م ر ك م ب أ م ر ب د أ فيه بنفسه فقال عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه